تَقَ اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث وارباعا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 ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما ورزقوهم فيها وكسوهم وقل لهم قولا معروفا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 المعروف فإذا دفعت إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما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 ما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق فلهن ثلثا ما تركوا وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوْيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّلُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدًا فَإِلَّا مِنْ يَكُلْ لَهُ وَلَدُهُ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ السُّلُسُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً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 ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدا فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها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 فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مطار وصية من الله والله عليم حليم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 فَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُنَا عَذَابًا خَالِدًا فيها وَلَهُ عَذَابٌ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 بجهالة ثم يتوبون من قريبا فأولئك يتوب الله عليهم مَا كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تبثوا النساء كورها ولا تعذلهن إن تذهب ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة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 كان زوج وآتيتم إحداه النق طارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإفما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم لا قن غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ونقتا سبيلا حرمت عليكم أم وإمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرض عنكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من أبلضاعة وأمهات نسائكم وربائكم وربائكم التي في حجوركم من نساءكم التي دخلت بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلايل أبائكم الذين من أصلابكم وأنتجمع بين الأختين إلا ما قد سلف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 بعضكم من بعض، فإن كحهن بإثم أهلهن، وآتهن أجورهن. بالمعروف محصنات محصنات غير مسافحات ولا متفذات أخدان فإذا أخصن فإن أتين بفاحشة فعليهم نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله أن يبين لكم ويحديكم سنا الذين يوم قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم.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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عند ترضى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موادي مما ترك الوالبان والأقربون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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المطاجع واضربوهن فَإِنْ أَطْعَنَكُمْ فَلَا تَبَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا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 وَمَن يَكُونُ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا ذَا عَلِيمٌ لَهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِن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 الذين كفروا وعصروا وسول لو تسخوا وَلَا الأرض ولا يكتبون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا اتربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلون وإن كنتم مرضا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم, أو لامستم فَأَلَمْ تَجِدُوا مَا فَاتَكُمْ مُصْعِبًا قَيّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا وَغَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَسْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ وَظِلُّ السَّبِيلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَاءِكُمْ وَكَفَأَذِ اللَّهِ وَلِيَهُمْ وَكَفَأَذِ اللَّهِ أَصْوِي رَأْسِهِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَذِّفُونَ كَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعُوا غَيْرَ مُصْمَعِينَ وَأَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعَ وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَى وَلَكِنَّ عُلَمَاءَهُمُ الله بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَنزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ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 فَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَيَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ يَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُلَّا إِكَالَ الَّذِينَ لَعَلَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصْيِبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ لَقِيرًا أَمْ يَحْزُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَأُتَيْنَا آتَيْنَا آل إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكَ الْعَظِيمَ فَمِنْهُم مَّن آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ما سعى رام إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلحهم رام ولما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن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 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدع إن الله نعم اللهمَّ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا أطيعوا الله وَأطيعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلَى اللهِ وَالرَّسولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ سَنُوتَؤِيلا أَلَمْ تَرَوْا الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ يُرِيدُونَ أَن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 أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعذبهم وكلهم في أنفسهم قولا بل بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاهلون أوفر <تغفر> الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب رحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا من ما قضيت ويسلم تسليما ولو ان كتبنا عليهم ان قتلوا ان فسكن او خرجوا من دياركم ما فعلوا الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما كَانَ خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهأتيناهم سراطا مستقيما وَمَن يطع الله والرسول فأولا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 يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا قبل تبات الاو ان فروا جميعا وان منكم لمن لا يبطئ ان فالاصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي ابنا اكون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 فَالْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلَ أَوْ يَغْلِبَ فَسُوْفَ يُهْتِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُصْضَبُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يقولون ربنا, يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا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 وانتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخطرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل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 أصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حريثا ما أصابك من حسنة فمن الله أصابك من سيئة فلنفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا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 ومن أصدقوا من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوه أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وادوا لو تكفرون كما كفرو فتكونون سواء فلا تتفضو منهم أولياء حتى يهجو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 يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو ساء الله سَلَّطَ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُونكم فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ أَغَارِينَ يُرِيدُونَ أَنْ قومهم. قل لما أردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخثوهم واقتلوهم حيث فقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَآًا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٍ مُسَلَّمَةٍ إلَى أَهْلِهِ إلَّا أَن يَصْدَقُوا فَإِن كَانَ لِيُمْقَرَ مِن عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ قوم بينكم وبينهم ميثاق فذية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجرف صيام شغرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما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 يا أيها الذين آمنوا إذا ضربت في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقاء إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعهد الله مغامر كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن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 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا أَلَمْ تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَطَعَفِينَ مِنَ الْجَالِدِ وَالْنِسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوٌّ وَفُورًا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 فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من فَتَأْتِي طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا سِنَرَهُُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن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 اقيموا الصلاه فاذا اطمئننت فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تمنوا في بثغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما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 ولا تجادل عن الذين يختلفون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا في ما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ ما لا يرضى من القول. فكان الله بما يعملون محيطاً هأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادر الله عنهم يوم القيامة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 يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَن يَكْسِبْ إِحْسَانًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَغِيًّا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَغَلَبْتَهُ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 أَزَلَّ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ فِيكَ فِيرٍ مِنَ نَجْوَاهُ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنًا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نوله مَا تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا تبين ك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ أُضْلَلَ ضَلَّا بَعِيداً إِنَّ يَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِلَاثُمْ وَإِنَّ يَدَعُونَ إِلَّا سَيِّقَانَ مِنْ ان من عبادك نصيبا مفهضا ولا ضلا ننهم ولا من ينهم ولا امرنهم فلا يبدكن اذانا للنعام ولا, آمرنهم ولا آمرنهم ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله أقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون ومنها <تصفيق> محيصا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 لا يجزي به ولا يجد له من دون الله وليه ولا نصير وما يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة, فأولئك يدخلون الجنة. وَلَا يُضْلَمُونَ أَقْرَمَ وَمَن أَحْسَن دِينًا مِمَّن أَسْلَمَ وَجَاهُوا لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَلِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيفًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فكان الله بكل شيء محيطاً ويستفتونك في النساء قل إن لا يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب فيه تبلا النساء التي لا تأتونه ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تنفحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقصط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن المرأة خافت من بعنها نسوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما اصلح بينهما صلح بص الحخير وأحضرة ألفوس الشح وإمتحنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا فل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 وَإِذَا تَفَرَّقَ يُنْزِلُ اللَّهُ كُلَّمِنْ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبركم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الارض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 كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنباره أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بإماما فلا تتبعوا الهوى أن تعتلون وإن تلغوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا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 وَمَن يَقْفَرُ ذِلَّةَ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ أُضْلَلَ ظَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثم فَكَمْ فَوْقَهُمْ مَزِيدٌ كُفْرًا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بَشِّرِ ٱلْمُنَٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآ أَتَغُونُ عِنْدَهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العزة لله جميعا أقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يفوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إنهم إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَمْ جَنِيعًا الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ وعكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحث عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سلام إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسلام وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسلام يرآ لا ديني بين ذلك لا اله الا اولاء ولا اله اولاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولاء Tudjátok, hogy a legtöbb جدا لهم نصيران إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصروا بالله وأخلصوا دينهم لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن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 وَيَرَى حَقِّي وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلَفَ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 اتباع الضن وما قتلوه يقينا بل وفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إنا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا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 لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمبتون السكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما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 ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون لمن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 ما ضيّب وروحٌ منه، فأمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثاً إنتهوا خير لكم، إنما الله إلىه وحدٌ سبحانه أي.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 ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إلَيْهِ جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم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 وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رَحْمَةٍ منه وفضل ويهديهم إلَيْهِ صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امره هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك